रास्त कर আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজই বিনিয়োগ করুন আল্লাহ রাস্তা বাংলা মানবতার সমাধান All oh. أغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار واليسر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 قَاضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جاء ذُلُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنَا مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْنَا مَا عَنِتُّمْ ثَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأَوْا فُرْقَهٍ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ الله الشعظيم الله اكبر الله اكبر سمع الله قولنا الحميدا ربنا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 طالين. آمين ألف لا أمر. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجهز الذين امنوا ليجهز الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب اليم بما كانوا يك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 ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم নানিদ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 لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا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 وله يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لا قضى اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضاهن يعمون واذا مس الانسان الضر دعانا لجن لما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك سين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاقين সে আমি মানে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 এমন এক কিতাব যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ রাখবেন। করান শুধুমাত্র মহিনের সম্পদ নয় देख शेख आब्दुर रहमान मदानी सा जीवन गढ़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمالهم تجري من تحتهم الأنهار في جنبهم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 كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم آسين عَمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات قال قَالَ لا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو قُلْ ما يكون لي مَن يَكْفِيكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ نَفْعًا ۖ قُلْ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 مَوَاتٍ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آية فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ لَدَى لَهُمْ مَكْرٌ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي أسرع قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا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 كل مكان وظن انهم احيط بهم وظن انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان ان شئنا من هذه من هذه لنكونن من الشاكرين فد أي جهُ إذاهُ يبونَ في الأض بِغير الحَّ أيه سُإِ ماَاطَغيك على أَفُسكُم تَعَ الحياتة الدّنيا ثمُ إلينا مجعكم ثمُ إلينا مجعكممْ فَلونَّوك بما كم الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلطت فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا اخذت الارض زخرفها وزينت والزينت وظن اهلها ان ايام اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعي সম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 मुक्त दान कर रेखे स्रष्टा जीवनित करते हैं मानवतार समाधान थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जीरो नंबर জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দা পিস মানবতার সমাধান